شغرام لابي وحنا يصغر بالفرحه نطير كي ش و ف ه ا خ ل اللص قد سيطلبني صباح واشيا لك ندار ما ب ي س ي نبقى في دا ا ل ح ج ل ا ق ب ا ر اشمل قانون خلق ن ا ص 「ファイルをお持ち帰り」<音楽>「ファ ح ルをお持ち帰り」<音楽>「ファイルをお持ち帰り」<音楽> フォーセーフ・ゲッチー・ランチ・デュ・バランス」「まち خوف なし」「チェスイズ」「チアンディ・コラー」